يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عارم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم در المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلاين من رحمته ياتكم كفلاين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل القداب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم